ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم تَخَافُوا وَلَا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون